danan koji palo من قاده امهيهدون بالحق وبيه يدلوا والذين غَنَّسَ تَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنْ نَكَئْتِ تنفن كن ما a يَكُونُ وَبَأَجْلُهُمْ تَنْفِي أَيِّ حَدِيثٍ بَقَاؤُهُمْ مِنْ e and